وَإِنْ كَانَ فَائِفَةُم مِنْ قُم آممَنُ بالِالَّذِي غُسِلْلتُ بِإِنْ وَقَاائِبَةُ لَمْ يُؤمِنوا فَفْضُِ اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين